يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وذكاء وكانت طيا وبرا بوالديه ولم يكن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 اللَّهُ رَبُّكِ وَعَلَيَّ هَيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلْنَاسِ وَرَحْمَةً منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَالْتَبَزَّتْ بِهِ مَكَانًا